نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزله اللهم آمين نتكلم اليوم عن علم لا ريبة أن هذا العلم كما قال الشيخ طبعا الكتاب اللي احنا بنتناوله يا ريت الأخوات يحصلوا عليه حتى تكون داعية إلى العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته اسمه فقه الأسماء الحسنى تأليف الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر الكتاب من أروع الكتب التي كتبت في الأسماء والصفات على الرغم من صغره إلا أنه يحمل كثير من المعاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا لإيه؟ لتفسير هذا الكتاب يقول لك الشيخ لا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية يبقى هذه الدورة تعتبر بتتحدث عن اسم واسماء الله عز وجل وعن علم هو من اشرف العلوم الشرعية خلي بالك لما يقول لك اشرف العلوم الشرعية ليه لان كثير ممن يدرسون العلوم الشرعية يقال لك فيها انها اشرف العلوم طيب احنا احنا نعرف ازاي انهي علم اشرف من علم لان شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم فيقول الشيخ أن أشرف علم هو العلم بأسماء الله وصفاته وأذكى المثقاصة العالية وأعظم الغايات الثانية لماذا؟ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله وهو الله فمعرفته سبحانه وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها وإرادة وجهه أجل المقاصد وعبادته أشرف الأعمال والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدهو وتمجيده أشرف الأقوال وأساس الحنيفية ملة إبراهيم حنيفا يبقى أنا دلوقتي عندي إيه أهم علم هو العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته نأتي مثلا زي علم زي علم الفقه اللي هو افعل ولا تفعل طبعا ده مهم جدا لأنه يعرفني مرادات الرب لكن أيهما أولى أن في البداية أن أعرف ربي ها؟ أم أعرف ربي بأسمائه وصفاته أم أعرف علم الفقه وأتبحر به طبعا مع إن العلم الفقه والتبحر فيه ده شيء مهم جدا لكن ممكن تلاقي إنسانة محجبة حجاب ممتاز حفظة للقرآن الكريم كاملا ها؟ من الجلدة للجلدة مع إجازات ومع ذلك بتغير مع ذلك بتحسد وهي لا تدري مع ذلك بتتكبر على أقرانها بتنظرهم من نظرة فوقية سيتبين لنا من كل هذه الأمور او الأمراض التي نقابلها أن العلم الأول للدراسة ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبعدين في أمو علوم, علوم وسيلة وفي علوم غاية في علوم وسيلة وفي علوم غاية علم مثلا زي علم التجويد طبعا عملية التجويد دي شيء مهم جدا أن تقرأي القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا العلم هل هو وسيلة ولا غاية طبعا علم وسيلة فعلم وسيلة وسيلة إلى ماذا؟ إلى أن أقرأ كلام ربي كما يحب ربي لكن معرفة الله العلم به ومعرفته هو غاية هو غاية في ذاته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى هنا علشان أعبد صح لازم أعرف صح علشان اعبده لازم احبه علشان اقلله واعظمه اتعلق بيه وحده لابد ان اعرفه ولذلك يقول العلانه ابن القين ان دعوه الرسل افهمي عني هذا الكلام وانقليه علشان أنا أريد من الاخوات اسال الله عز وجل إن, ان هو ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم يعني انا شايفه اخوات من من من بلاد شتى فأسأل الله عز وجل لكل واحدة فيكم أن تنشر التوحيد في كل البلاد والأماكن قدرة استطاعتها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الصوت يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته الأصل الثاني معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الظل تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار قرانته من النعيم الذي أفضله وأجله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا طيب نحن اليوم كل مرة نقول ما هي طريقتنا ما طريقتنا في هذه الدوره طريقتنا في هذه الدوره العلاج النفسي بمعرفه الله باسمائه وصفاته ولازم كل مره كالتوني هذه النقطه حتى لا تكون غامضه فيظن البعض بعض انها فيها شيء من من الـ من الـ احنا هننترك المقدمه بقى علشان ما نطولش عليكم وهناخد اسم الله الديان وهنعرف قد قد آه... إيه اسم الله آه... الديان علاج لتعب نفسي لأن كل واحد فينا أكيد في حد بيضايقه فتلاقي الأخت إيه اللي مضايقها إيه اللي مضايق الأخت إن هي فيه ناس بيأذوها وفيه ناس بيضايقوها وفيه ناس بيمكروا بيها وفيه ناس آه آه يعني بيكيدوا لها فيجي لها حالة نفسية إن هي إيه متضيئة مما يجري مما يجري نقول لها علاجك في ثقتك بالله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه بيان طيب ما معنى اسم الله البيان ما معنى اسم ما معنى اسم الله البيان الاولا من ناحية ثبوت الاسم لان مهم جدا جدا ان انت لما تيجي تطلقي اسم على الله عز وجل يكون له ماذا يكون له أصل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن تصف الله أو تسميه باسم ليس واردا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى اسم الله الديان اسم ثابت لله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا من الحديث من الحديث حتى نخرج بمعنى الاثن اسم. اسم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد في المسند والبخاري رواه الامام احمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وغيرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الصوت واضح ولا ايه الصوت واضح ولا ايه الصوت بيقول ان هو بعيد طيب ده ايه الحديث خلي بالك معي وشوفي ايه الحديث رائع ما هي الحديث؟ رائع بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بداية الحديث فاشتريت بعيرا من اللي بيقوله الكلام ده سيدنا جادر ابن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن قنيف رضي الله عنه فقال للبواب قل له جابر على الباب قل له هو رايح لسيدنا عبد الله بن قنيف سيدنا جابر مسافر صفر قويل علشان يتأكد من الحديث علشان الناس اللي بتقول الأحاديث ومش الأحاديث تمام. اشترى بعير يعني زي ما نقول دلوقتي كده اشترى مارسيدس خلاص و... وذهب فثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن قنيس رضي الله عنه فقال للبواب كله جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقال ابن عبد الله لو في ابن جابر ابن عبد الله يعني قلت نعم فخرج يطأ ثوبه يعني بيجري شاي الاسلوب بتاعه وبيجري فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرسال القصاص فأخف خشيب طب أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخشر الناس يوم القيامة او قال العباد عراتا غرلا بغما قال قلنا وما بغما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمى بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولا هو عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصر منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه لاحد من اهل الايه الجنه ان يدخل الجنه ولا من اهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراطا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات زاد الحاكم وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بناسبة لا ظلم اليوم طيب ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان سيدنا جابر بن عبد الله سمع هذا الحديث الذي ورد فيه اسم الله البيان صليت المغرب يا عمر ورد فيه اسم الله البيان فذهب واشترع بعيرا وقطع مسافة حتى اتى سيدنا عبد الله بن قنيف وقال له, قل له أني جادر على, على الباب فقال له أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا طبعا تقره على الحديث طيب ما معنى الديان ما معنى الديان الناس اللي حسنين يقضوا ظلموا تقهر كيف يعالجون أنفسهم بثقتهم كما أنهم يثقون بأن الله موجود يثقون بأن الله ديان ما معنى ديان الديان معناه المجازي المحاتب الديان معناه المجازي المحاتب أيضا الديان معناه المقتص الذي يقتص للمظلوم من الظالم الذي يأخذ الحق من الظالم فيعطيه للمظلوم ركزي ركزي كويس جدا جدا اعرفي ربك بأنه مقتص مجازي يأخذ الحق من الظالم فيعطيه للمظلوم حما ولا بد يعني إيه حتما يعني يقينا يعني إيه ما يعني أن أنا أوقن يعني إيه أوقن بأن الله عز وجل ديان أو أعتقد أن الله ديان أو كما أخبرني سبحانه وتعالى عن نفسه أنه ديان إني أكون متأكدة عندي ثقة ثقة شديدة جدا جدا ان الله عز وجل يأخذ الحق من الظالم فيعطيه للمظلوم هذه الثقة لا يستطيع الشيطان ان يزحزحها الحمد لله عمزيكم ونستحلها ان يزحزحها مني طرفة عين ليه لاني متأكدة ان الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة عراطا ما معنى عراطا نصف الحديث يهديكم ويصلح بالكم في أخواتي ما معنى عراطا يعني ليس عليهم ثياب صفاتا بلا نعال رورلا أي غير مختمين جهما ليس معهم أي شيء من الدنيا ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من اعمال ان خيرا فخير وشررا فشر يبقى هنا ده كله ده كله جوايا ماذا جواقين جوايا يقين بماذا ثقه بناذا أن الله عز وجل سيحاسبني وسيحاسب عبيده ما الدليل على ذلك غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وقوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خربل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذروة شرا يرى شوفي هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حتى حتى أقصوا منه يعني سبحان الملك العادل سبحانه وتعالى شوفي أهل النار الذين يغضب عليهم الله سبحانه وتعالى بالرغم أنه غاضب عليهم وأنهم سيدخلهم النار لكن لوليهم ليهم حق لأحد من أهل الجنة لا يتركه لا يتركه حتى يأخذ له بحقه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حتى أقصه ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحساب رسول الله وانت كما تقول إن الناس يقدمون إلى الله يوم القيامة عراقا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات أي أنه سبحانه وتعالى يأخذ للمظلوم من حسنات ظالمه يأخذ للمظلوم من حسنات ظالمه تمام كده فإن لم يكن عنده حسنات أخذت من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح النار كما في حديث سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم طيب أنا برضو عايزة أعرف كيف أتعبد لله عز وجل باسمه الديان كيف يريحني هذا الاسم نفسيا الاسم دي رايحني نفسيا إزاي نكمل النصوص بعدين نشرح روية أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتدن الحقوق إلى لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشاه الجرحاء من الشاه القرناء طيب لما أعرف أن ربي بيان وأنه سبحانه وتعالى يأخذ يأخذ الحق من الظالم فيعطيه للمظلوم يبقى أنت أختي يلي كل شوية تفتكري الحاجات اللي بديئك وفلانا عملت فيها كذا وفلانا فوت فيها كذا ها؟ لما تفتكري هذه الأشياء كيف يكون يقينك بإسم الله البيان أين ثقتك بأن الله عز وجل فيأخذ لك بحقك سيأخذ لك بحقك ممن يؤذيك لو انت عندك يقين بالله عز وجل انه سبحانه وتعالى ديان ستكوني مطمئنة مطمئنة ان ربي سيأخذ لي بحقك يعني ليه مطمئنة لاني متأكدة لاني على ثقة لماذا انا على ثقة لماذا انا على ثقة لان ربنا سبحانه وتعالى وعدني ان يأخذ لي بحقي ان كنت مظلومة فأنا كما أثق به سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى موجود أثق بأسمائه وصفاته ومن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أنه ماذا أنه بيان طيب يبقى أكون على ثقة أن من يكيد لي أو يؤذيني فإن الله عز وجل سيأخذ لي بحقي سواء أنا رأيت ذلك أو لم أره طيب على الجهة التانية لابد ان أنزل. انزل هذا الكلام على نفتي لان احنا لازم نتفق على قاعدة ان انزل العلم على نفتي اولا قبل ان انزله على الجيران قبل ان انزله على الاقالب قبل ان انزله على اي احد لو عارف العاقل ان الرب جيان وأنه محاسب على كل شيء وأنه سيلقى الله عز وجل في يوم الدين الدين من, ال... من الدين هو يوم الحساب والجزاء أنا أكون حذرة في تعاملي مع الخلق فأعاملهم بتقوى فلا أظلم أحد حتى لو كنت بكره فلانة أو مش مرتحلها فأعلم أن ربي ديان إن أسأت إليها اليوم فسيحاسبني ربي سبحانه وتعالى لذلك أنا دايما أقول لك خلي ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى يعني إيه لا تحملنكم طهيتكم لقوم أن تظلموهم لينا تظلمهمش لإن ربنا حيحسبكم لو ظلمتوهم فدايما نقول لك خلي بالك مش مشكلة انك مش مرتاحة لذنينك في العمل مش مشكلة انك مش, مر مش مرتاحة لقربتك فلنية مش مرتاحة لاخت جوزك مش, مش مرتاحة لمرات أخوكي مش مرتاحة لحمايتك او مش مرتاحة لمرات ابنك لكن قمة الموشكلة انك تظلميها قمة الموشكلة ان انك تظلميها طيب ستقول لي طب ولو هي analyتظلمي هقول لك طريقتين تردين هذا الكيد وهذا الغل بس خليكي معايا سيكي انت اولا خليكي معايا سيكي انت اولا خليكي معايا انت اولا انا اولا لا الظاهر والله يتولى الفرائر انا اتقي الله لي الله عز وجل وعدني إن التقيتك وإن تصدروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يبقى أنا دلوقتي هتعامل الأول هتكلم على نفسي وبعدين هقولك طريقتين ترد بيهم كيد الظالمين الأول أنا أتعامل مع من أماني بتقوى لماذا؟ لإن الموحدة لإن الموحدة واكتديها في قلبك أخلاقها لا تتغير الموحدين أخلاقهم لا تتغير لماذا لانهم يعاملون الله مش عارفه مش عارفه دلوقتي في مش الموحدين اخلاقهم لا تتغير لماذا لأنهم يعاملون الله هم يحسنون الى الناس انهم يعلمون ان الاحسان جزاء الاحسان الجزاء من جنس العمل هي لما ترحم من امامها لما ترحمتها الكبيرة في السن بترحمها ليه مش عشان هي كويسة معها مش عشان هي حنينا عليها مش عشان هي كذا كذا كذا لا بترحمها لان الراحمون يرحمهم الرحمن فستكون محل لتنزل الرحمات لما برحم أبويا وأمي أو برحم أخويا وأختي أو برحم زوجي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل حق وأعظم حق ها؟ برحمه مش عشان هو بيجيبلي أو عشان هو بيوديني أو عشان هو بيعملي لا ده تبت الأنظام مصلحة مصلحة زي ما بيقولوا يعني حاجات خارجة عن الإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل أمال أنا ليه برحمه؟ طب إزاي أجيب أن أنا أرحمه؟ أما يكون عندي يقين إن الرحمون يرحمهم الرحمن وإن الرب سبحانه وتعالى إن الرب ديان الرب ديان سبحانه وتعالى ثلاثة أربعات وحد ثانية وثانية واربعة <تصفيق> الرب ديان فإن أنا رحمته من أجل الله كان ذلك محل كنت محلاً لتنزل الرحمات دايماً حطتك العبارة دي في قلبك اكتبيها في قلبك الرحمون يرحمهم الرحمن لما أرحم أكون حل لتنزل الرحمات خلاص يبقى يقيني بأن ربي سبحانه وتعالى ديان حيخليني أحسن إلى الخلق حتى وإن أتاء ليه لإني أنا أعاملك وحدك يا رب وإحنا قلنا مراراً وتكراراً احنا قلنا مرارا وتكرارا ان معاملتك للناس من خلال يعني تقري عليهم مسحة النقص وستتوقعي منهم الأخطاء حتى اذا توقعت منهم الأخطاء ما الذي سيحدث ما الذي سيحدث يا جميلة مش حتنهاري مش هتتصدني مش هتقولي أنا ما كنتش متوقع منك كده أبدا أنا ما كنتش أتخيل أنك ما تحسش بي لا يشعر ما بك إلا الله لا يحاسبك إلا الله لا يجازيك إلا الله لا يشكر لك إلا الله فخلي عندك هذا اليقين تمام؟ طيب وبعدين قالك بعدما إيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يطلب منك أن تعامليه هو طب كيف تعاني هو دع كل ما يفعلون لماذا لإني أثق بربي أني إن توجهت إلي إليه بقلبي وقالبي فإنه ستولاني فيدفع عني إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم اجعلنا من المؤمنات اللهم اجعلنا من المؤمنات اللهم اجعلنا من المؤمنات حتى تدافع عنا يا رب اللهم اجعلنا من المحتمين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من العابدات السائحات الحامدات الراكعات الساجدات اللهم علمنا عنك يا رب حتى نحيا حتى نحيا يا رب بسعادة معك او من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج مننا الإنسان اللي يعلم عن الله هو ده اللي قلبه حي طيب حيكون جزاءه وجعلنا له او من كان ميتا فأخي إله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني معاملة الناس تحتاج إلى نور معاملة الناس تحتاج إلى نور تمام كده طيب يبقى هنا أنا نحتاج النور حتى أتعامل مع الناس وحتى اتعامل مع ربي محتاجة لنور النور ده لم يأتي إلا بطريق واحد وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته لذلك يا أخوات, يا أخوات, يا أخوات الله يبارك فيكم عايزين نور الله عز وجل من أنفسنا توبة أننا مكثنا أعمارا لم نعرف الله عز وجل فيها بأسمائه وصفاته لم نعرفه وكان هذا العلم غائبا عنا حتى أذاقنا الله عز وجل من نوره ومن صدمه ومن منته اللهم توب علينا واغفر لنا طيب شوفي الإمام احمد إحنا الغيب دلوقتي إيه يعني مهم جدا إن أنا قلتلك في طريقتين للرد عن الكيب بس أنا إيه هخلص معاكي أنا أعمل إيه وبعدين هقولك إزاي تردي على الكيب بما ما يرضي الله سبحانه وتعالى طيب روى الإمام أحمد في الزهد عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال هذا القول هذا القول عن من عن أبي الدرداء ماذا قال أبي الدرداء ماذا قال هذا ليس حديثا عن النبي وإنما قول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال البر لا يبلى والإسم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان كن كما شئت كما تدين تدان هقول هقول ثاني هذا القول حتى التي تنشر التوحيد وتعمل به وتنشر هذا الكلام وتسجله الله عز وجل أن يسره عليها خلاص البر لا يبلى والإسم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئ كما تجينه تدام يعني إذ كلا مباوات يعني ربنا بيقولك عملك للخير ها ما يبلى عنده أبدا لماذا لأن الرب شكور وحنأخذ في اسم الله الشكور لا يضيع العاملين عنده فأبدا ما يأتيك حالة نفسية ده أنا عملت خير كتير فيهم وبرضو مفيش فايدة مفيش فايدة عن دمين يا أختاه مفيش فايدة عن دمين اللي تعرفي ربك باسمائي وصفاتي مفيش فايدة عند الخلق لكن الرب هل يضيع عملك ابدا البر لا يبلى والرب شكور تمام طيب والاسم لا ينسى يعني ايه الاسم لا ينسى يعني اي معصية ولابد لها شؤم والمعصية ها لها جزاء والجزاء من جنس ايه العمل والديان وهو الله لا ينام استح النور يهدر فكن كما شئ يعني انت خليك تخليك زي ما انت عايزة عايزة ايه كما تدين تدين عايزة عايزة بنتي تبقى حنينا علي أحن على أبوي عايزة مرات ابني تعملني كويس أعامل حناتي كويس عايزة مرات أخوية تعاملني كويس اعامل اخت جوزي كويس عايزه يكون بار اوصي زوجي على امه عايزه آآ آآ اكون متفوقه في عملي ها ازع من نفسي براده العلو على الزمي الزمي الزميلات تحب لهم كما أحب لايه لنفسي أحب لهم كما احب لنفسي فكونتماشي كما تزين تدان فانظري كيف من دان نفسه وحاسبها ما دان في دار المهلة والعمل والعاجز من أهملها في ناس لا تحاسب نفسها في ناس ما تقول أنا لما عملت هذا لما عملت خلي بالك حاسبي نفسك طيب من أين نأتي بهذا الكلام روى ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مين اللي هيقولك كلام اللي أنا بقوله بعد الوقتي عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب ماذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب ماذا يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا فإنه أهون عليكم اليوم في الحساب غدا أنتو حاهمو أنفسكم اليوم خلي بالك اللي, حي... اللي حيخفف عليك حساب يوم القيامة أنتو حاسبي نفسك اليوم نعم دا حيخفف عليك ليه؟ لأنك لما تكوني منتبهة لنفسك مش هتغلطي كتير مش هتستحي حت... من نظر الله عز وجل إليك وإحنا قلنا المرة اللي فاتت في اسم الله الرقيب المرة اللي فاتت في اسم الله الرقيب قلنا قلنا إنك دائما فتعبدي بالله أنه ينظر إليك فتريدي أن ينظر إليك وهو عنك راب لأنه مطلع عليك اليوم زيد على المطلع الرقيب الديان الذي سيحاسبك على ما تفعلي ولذلك يكون في قلبك خشية من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء ما معنى يخشى الله؟ من عباده العلماء أي أن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خشية من الله سبحانه وتعالى كلما ازداد علما به كلما ازداد خشية منه ولذلك أكثر طلب كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره وربه بالاتزاد فيه وقل ربي زدني علما تمام؟ فاهمين الكلام ده؟ لما انتش فاهمين طيب ما يركزين ولا إيه؟ طيب يبقى هنا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تزينوا شوفي أنت لما يكون حد بتحبيه او حد لمكانه في قلبك يأتيك ليزورك أو أنت تذهبي لمقابلته او لما يقولك متقدم لك الكولانية والزي مفروض يبقى سازة يعني بتبقى عاملة ازاي بتتزيني هنا تيدنا عمر بيلفت نظرك ان تتزيني لملك الملوك وهو الله تزينوا للأرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية طيب الجزء ايا لمهم جدا جدا وأهم ما يكون في درس اليوم أسأل الله عز وجل أن ينفعكم وأن يريح به صدوركم وإن أي وحدة كانت متضيئة من أي حد تفوض أمرها إلى الله الجزئية اللي أنا حقرأها عليك الآن الجزئية اللي أقرأها عليك إيه الآن هنا أنا بتكلم كيف أرد الكيد يعني أنا دلوقتي كيف أرد عن... أنا دلوقتي حدثة أن في ناس بيظلموني تمام كده؟ الناس اللي بيظلموني دول وبيأذوني قلت أكون على يقي... يقين أن الله عز وجل سبحانه وتعالى إيه؟ ديان ما معنى ديان لي بحقي ممن يظلمني وأكون على يقين أن الله عز وجل عليم بهم محيط بهم محيط بهم وحنشوف أن احنا كل يوم أن حارض عليك أي من كتاب الله حتى يكون كل كلامنا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هارض عليك أي تشوفي قد إيه هم بيحصل بيحصلوا معانا ليلة نهار تعالين شوف قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين بيخاطب المؤمنين ويكلمهم عن المنافقين يكلمهم سبحانه وتعالى عن عن المنافقين ماذا يقول لهم سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم مصيبة يخرحوا بها عمر ماريش تعالى صلحي إيه إن تمثلكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يعني إيه لو أتيتم بسببين ما هما إن وإن تصبروا وتتقوا يبقى علشان ترد كيد من يؤذيك لكي ترد كيد من يؤذيك تتعامل معاها بسببين ايه هم الصبر على كيدهم مع التقوى يعني ايه يعني بالرغم ان هي زوجك بيعاملك معاملة جافة الا انك ماذا الا انك تعامليه بتقوى تؤدي اليه حقوق هتقولي لي صعبة جدا يا امي صعبة جدا هقولك لو انت متجه بكليتك الى الله وأدمانك العلم عن الله نفسيتك من جوه ستكون قوية جدا جدا إلى أقصى ما تتخياني ولذلك أنا دايما أقول للأخوات سواء هنا في قطر أو في مصر أو في حتى في الأخوات اللي بنتقابل معاهم خارج البلاد بقول لها علشان تضبطي نفسك داخليا لابد تدمني تدمني ماذا تدمني العلم عن الله تدمني العلم عن الله سبحانه وتعالى كيف يكون هذا كل يوم أتعلم عن ربي فيصبح لدي قوة معرفة بالرب سيكون هو يعني إرادتي بكليتها متجهة ان أنا أريد أن أرى وجهه سبحانه وتعالى أني أريد أن أكون كل له تصرفاتي كلها لديه انشالي كله به حتى أولادي اللي أنا منشغل بيهم بنشغل بيهم علشان أقربهم له زوجي اللي أنا بتعامل معه بتعامل معه من أجل أن يرضى عني ربي حماتي من أجل أن يرضى عني ربي زميلاتي من أجل أن يرضى عني ربي فلما يجيلي الأذى ممن أحب وممن لا أحب ها؟ من القريب والبعيد أصلي لابد إن إحنا حناخد في تكملة اسم الله الديان 11 مشهد من مشاهد القبر في تحمل أذى الخلق يعني الإمام ابن القيم أتى بكلام في غاية الروعة كيف تتحملين أذى الخلق طيب الـ الـ التحمل الأول أن أنت تصبري يعني, يعني ما تنقصي على عطبيتي وتبتدي تقولي ليه يا ربي أنا أتجوز واحد زي ده ليه أنا عيالي يبقوا كده وعيالي الناس كده ليه أنا حماتي تعمل معي كده ليه أنا مرتي ابني تعمل معي كده وأنا كذا وتبتدي في الصخط والاعتراض على أقدار الله لو أنت اعترضت على أخطاء الشخص ده شيء مختلف لم يرد في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي ولا حديث تلزمك ان ترضي بافعال العباد الخاطئه لان خطا خطا والصح صح لكن اللي انا قصدي عليه انك مش هيبقى دلك محروق مش هتذكري في الغم ليل ونهار مش هتفتكري الكلمه اللي اتقالت من 10 15 سنه فاكر ليله الدخله حصل ايه فاكر سوى ايه فاكر عمله ايه فاكر من اسبوع انت قلت لي كذا فاكر النهارده الصبح عملت لي كذا إيه اللي حيحصل لما تكوني نشغولة بربك سبحانه وتعالى حتبقي مش عايزة تنشغلي بأي شيء سواك ده اسمه إيه حبس النفس يبقى ده الصبر على كيدهم مع التقوى طيب ربنا وعدك وعدك وهو المؤمن ما معنى المؤمن؟ الذي يصدق عباده ما وعدهم ده من معاني المؤمن الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباد الموحدين الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين يا رب ربنا وعدك إيه؟ ان تصبروا وتتقوا ماذا سيحصل لكم؟ لا يضركم كيدهم شيئا آه تكملت الآية إن الله بما يعملون محيط إحنا عايزين نفحم القرآن نتدبر القرآن نتعبد لله عز وجل بالعمل بالقرآن طيب قد بيقولك إن الله بما يعملون محيط فإذا كان محيط بهم وهو محيط بهم لابد وهم يكيدون يتمكنك ربك أن تيدهم لا يؤثر فيك قلعي تتخيلي إن أحد يستطيع أن يضرك أن ينفعك في والله ما تقولي الزل حيخربوا بيكي اللي يخرب بيتك سوء ظنك بربك اللي يخرب بيتك ان انت تستنيكي هؤلاء الخلق وتردينا عليهم بعدم ثقه مع الله سبحانه وتعالى اللي ان يخرب البيوت جعلها خراب هو عدم عمرها بذكر وشكره ومعرفته سبحانه وتعالى وانت تتخيلي ابدا انك حتى اللجاء الى الله ويخذلك من كان وعاء للخير ملك الله وعاء اكتبوا عني هذا الكلام يا اخوات اكتبوا هذا الكلام في قلوبكم من كان وعاء للخير ملأ الله وعاء من كان وعاء للخير ملأ الله وعاء انت ما ظنك بربك انه سبحانه وتعالى طالما وعدني وان تصبروا وتتقوا انا اصبروا وابتقي لا يضركم كيدهم شيئا لماذا لان الله بهم محيط وانتم اثيتم باسباب رب الفيد عنكم. فما هي أسباب رد الكائد؟ الصبر والتقوى قد يقول قائل ان العالم الإسلامي الآن يعيش ويعيش إلى آخر ما نعرف معه هرج ومرج وأعداء الإسلام بيكيدوا له في كل زمان وكل مكان أنتم مركزين معايا؟ آمي بكل ما يحدث فيه أليس الله بقادر على أن يرد كيد الكائدين الذين يكيدون به؟ ما هذا الذي يحدث فينا في ناس بتقول ما هذا لتعلم وتتعلم وفيه ناس بتقول لماذا يحصل كده اعتراض وصخص على الله عز وجل لا بنقول لا افهني افهني صح نقول لهم ان الله نحيط بهم وقادر على رد كيدهم في محرهم لكن السؤال لكن السؤال هل اهل العالم الاسلامي اتوا باستفتين هل اتقوا وصبروا هل عرفوا ربهم ورجعوا إليه هل امتثلوا التكوى وهي فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله هل هم عرفوا ربهم ورجعوله طب انت يا أختي انا ليه دعوة بك انت دلوقتي انت حالك عندما يختبرك الله ماذا تري في نفسك هل انت بتصبري هل انت بتصبري ولا بتنفجري بسبب الأذى اللي جايلك والدنيا تسود في عناك ليه ليه لي عشان ايه ليه إنما هم خلق باع عنك الخلق وفكري في الخالق باع عنك اكتديها في قلبك باع عنك الخلق وفكري في الخالق وهو الله سبحانه وتعالى لو فكرت فيه هتكوني أسعد ما يكون أهدأ ما يكون آمنة مطمئنة آمنة مطمئنة لكن لو فكرت في غيره هتطلعي من من مشكلة لمشكلة من حفرة لبحذرة زي ما بيقولوا لإن أذى الخلق لا بد وأن يستمر لإنه سنة كونية وفراشرح هذا الكلام إن شاء الله في حلقة كيف تتملين أذى الخلق بالتفصيل طيب يبقى هنا كونك تشعري أن الناس لا يتقون أيضا أتقتي هذا الكلام هل أنا أتقي ونحن اتفقنا على أن هذه القاعدة أن أي علم تأخذيه لا تنزليه على الجيران لا تنزليه على أقاربك ولا على أقارب زوجك أولا ولا على, أقارب ولا على مدرتك ولا على فلانة ولا تنزليه أولا على إيه على نفسك لأنك لما تنزليه على نفسك ينفعك الله ثم يكون لك بركة تكوني مباركة ليه؟ لأنك دايما ستكوني عايزة أهم حاجة إن أنا أكون صح يا رب اهم حاجة ان انا اكون طقية يا رب يا ربي حتى لو هم ظلموني ما تجعلني ظلمة يا رب تمام كده يبقى الكلام اللي هتسمعيه وتنزليه على نفسك ستكوني مباركة والله عجز وجل ان يجعلنا مباركات تعلمون من المباركة التي تكون نافعة اينما حلت واينما كانت فهي كزوجة نافعة وهي كامعة وهي كابنة نافعة وهي كعاملة وفي زميلاتها نافعة كيف تدفعهم بأن تعلمهم عن ربهم وخالقهم وهو الله أسأل الله عز وجل أن يجعل كل من تسمعني يا رب ليشير للتوحيد اللهم انشر بنا التوحيد اللهم عرف بنا يا رب عرف المسلمين من طريقنا يا رب كيف يعبدونك وكيف يعلمون عنك اللهم آمين يبقى هنا لا تتخيلي أبدا أن كيبا يحاط بك أن كيبا يحاط بك وتصدري وتطقي ثم يخذلك الله ده من سوء ظنك وخلي بلك إوعي تسيء الظن بربك لإن غاية الشيطان أن يوقعك في سوء الظن إلا عبرت عنه الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يبقى اصدري واتقي ولن يدرك كيدهم شيئا هذا من ايمانك بان الله ديان هذا ايضا من ايمانك حتاخذيها باسم الله العليم ان الله محب باعمالهم بك وبهم فاخاطته باعمال الكائدين وثقتك انه يعلم حالهم ويعلم حالك ها سيجعلك تكون مستوية نفسيا عندك حالة هدوء نفسي تخلي بالك هذا مسلك عام في حياتك ومسلك خاص في هذه المسألة مسألة الكيد مسألة مسألة, مسألة مسألة مسلك عام أن تصدري وتطقي تمام كده العام في مسلك عام أنا عايزة دلوقتي أرضو عليك أن أنت تصدري على كل الإبتلاءات وتطقي الله عز وجل في كل ما تعلمين أنه مراده سبحانه وتعالى طيب والمسلك الخاص اللي انا اقصد به مسألة الكيد اللي هي استتعبنا نفسيا لان انا مجال زراستي معاك مش مجرد معرفة الله باسمائي وسطاتي فقط لا انا لابد ان اخرج منها باثر على نفسي لابد ان استريح نفسيا حتى اكون قوة في خدمة الاسلام والمسلمين لان الانسان اللي تعبان نفسيا انسان فاقد للطاقة وفاقد الشيء لا يؤطي شيء في الكيد ان هنا ماذا تفعلي اذا اشتذت بكيد تصدري وتتقي وانتي متيقنة يعني ايه متيقنة يعني واثقة من ربك تتعاملين مع ربك بماذا بانه سبحانه وتعالى ديان بانه سبحانه وتعالى ما يوظف ايضا بهم محيط فإذا كان بهم محيط فيجعل الكيد الذي كادوه رفعة لك ولو بعد حين الله أكبر الكيد اللي بيكادوه لي كده والله والله لو اتقيت وصبرت وعدك ربك سبحانه وتعالى إنه سيدفع عنك ويرى أنه يدفع عنك يكون لك رفعة ولو بعد حين ولو بعد حين هذه نقطة مهمة جدا جدا كلمة ولو بعد حين لأن النصر ممكن انت تظني أنه تأخر فأين نصرك يا رب؟ أين القصاص يا رب؟ وتبتدي تناجي ربك ربنا بيختبر صدق صبرك ولو بعد حين هناك أشخاص تضعف لأن الناس الذين حولهم يقولون لهم دايما نرد كيدهم وإشنا قلنا الناس اللي حواليك دي لقطة بلائك وخلي ذلك إشنا قلنا إن الناس دي ينقصموا إلى قسمين القوم ينقصمون إلى قسمين قسم أعمى وقسم بصير القسم البصير هو الذي عرف الله بأسمائه وصفاته والقسم الأعمى الذي لم يذق لذلك العلم طعما نسأل الله عز وجل أن يذيل عمانا وأن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وقلنا قبل كده هل من الممكن أن يقود أعمى بصير يعني انت دلوقتي انسانة تعلمتي عن ربك خلاص ونفسيتك استريحت يجي حد ازيكي تبتدي تاني تن تن تنقلبي وتعيشي في الغم ويتحرق دمك وتعوده اسبوع وعشر ايام واثناشر يوم واسبوعين منك كده ليه؟ لان الناس اللي حوليك بيقولون ازاي انت صبر على كده وازاي تستحمليه وازاي مش عارف كده وازاي مش احنا بنقول انت انسانة الان دطيرة هل تسمحي لأعمى ان يقودك خلي بالك الناس الذين حولك الذين يضغطون عليك دون نوع من أنواع البلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فكيف يكون حالك يا من عرفت الله بأنه الديان بأنه سيأتي لك بحقك واكتلي أمرك إلى الله بدون اقتراحات من حد بدون مشورات من حد لأنك تفهم يقينا أن الذي التي لي لن يتركها الله لن يتركها الله وحده هو القادر على أن يراضي المظلوم ويأخذ من الظالم وبعدين الجزئية الأخيرة اللي حختم بيها معاك علشان ما تتخمقوش مني أحيانا إحنا بيجي لنا أو بعض الناس بيظنوا ان الناس بيكيدوا بيهم ودي مش حقيقة ممكن تكون خيال أو مرض نفسي المرض النفسي ده عارف اسمه إيه؟ اسمه نظرية المؤامرة مرض نفسي اسمه نظرية المؤامرة يظن الإنسان أن كل الناس يحيكون به مؤامرات وهذا يتطور ويصل لحال لا توصف فكم من واحد لقى عليه الأبواب حس أن أخوتها بيتكلموا عليها حس أن أهل جزها بيتكلموا عليها وبيكدلها حس أن زميلها في العمل بيكدلها حس أن جزها بيكدلها بقولك سواء دوت كان مرض خيالي اللي هي نظرية المؤمرة أو حقيقة وكلي أمرك إلى الله وتعاملي بالصبر والتقوى وهو يرد عنك الفيد وهو يرد عنك الفيد وافهمي إن مذكرتك للغم من عمل القرين ومن عمل الشيطان الله عز وجل أن يرزقنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر وأسأله سبحانه وتعالى وهو الصمد باسمه الصمد أن نتكك إليه في قضاء حوائجنا يا أختي على الله تعبدي لله باسمه الصمد اللي هو المتكأ إليه في قضاء الحوائج اعتمدي عليه وحده في أن يرد عنك وأن يدافع عنك وحلي ذهنك وقلبك لمعرفته سبحانه وتعالى المسألة طويلة جدا جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم وأسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان في وحدة فيكم كانت مدىئة من شيء ان هذا الضيق يكون ذهب بمعرفتها بربها بأن الديان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كلاني صادقا فما كان من القلب فإنه يصل إلى القلب بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك انتهى اللقاء